A'udhu بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا أيّما ينذر بأسًا شديدًا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرًا حسنًا ماكثين فيه أبدًا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً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 لو لا يأتون عليهن بسلطان بين فمن أظلم من افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتمهم وما يعبدون إلا الله فأؤم.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 ذلك من آيَاتِ الله من يَهْدِ الله فهو المهتد ومن يُضْلِلْ فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أَيْقَاظًا وهم ركود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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا ابدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها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 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادثهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم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 وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا وَنَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا نَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وأسمع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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فليؤمن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا اعتدنا للظالمين نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهن يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا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 معمى الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لِأَحَدِهِمَا جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 we gaan beginnen de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 قال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا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 وَيَقُونُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَنْ لِهَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَتَهُ وَلَا كَبِيرَةٌ إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرَهُ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا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 بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا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 we gaan het in het voordeel van de kerk van de van in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 وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ ممن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا ونسي ما قَدَّمَتْ يَدَاهُ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 وَإِذْ قال موسى لفتاه لا أَبْرَحُ حتى أبلغ مجمع البحرين أَوْ أمضي حكوبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا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 سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا أَمَّا السَّفِينَةُ فكانت لمساكين يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غصبا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 وَمَا فَعَلْتُهُ عن أَمْرِي ذَلِكَ تَأُوِينُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْأَلُونَكَ عن ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا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 وسنقول له من امرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مقنع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احقنا بما لديه خبرا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 وتركنا بعضهم يَوْمَئِذٍ يموج فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ للكافرين عَرْضًا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 أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ورقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم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 Fmen kan er jullie qua Rabbie, faljamen. Gamen.